Bismillahirrahmanirrahim. İzessemâ'u şakkat ve izinet li rabbihâ ve hakkat ve ve elkat mâ ve ve إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه فأما من أوتي الكتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا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 أن لن يحور بلى إن ربه كان به بصيرا فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق